بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتْلُقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبة لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَن يُعْقِبَ يا موسى لا تخف اني لا يقاف لديا المغسلون الا من ظلمكم ما بذل حسنا بعد سو ثم بذل حسنا بعد سو ان غفور رحيم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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بِهَا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 لا اعذبنه عذابا شديدا او لا ابحنه او لا ابحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فبك غير بعيد فقال اقفت بما لم تحط بي وجدتك من سبا وجئتك من سبأ بنبأ يقيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون وََ لِشَّس مِذُون اللَّهِ وَزَيَّنَ لَم الشَّيفَانوا أَعْمَا وَزَيَّنَ لَم الشَّيفَانوا أَعْم لَمم فَصَدََّهُ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَحذُون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 اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فالقه اليهم ثم تول فانظر ماذا يرجون قالت يا ايها الملأ انني القى الي كتاب كريم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 قالوا نحن اولى قوتهم والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ابيلا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَبِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَذِيَّتٍ فَتَناظَرَتْ بِمَا يَفْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنَ بِمَالٍ فَمَا آثَانِيَ اللهَّهُ خَيرُ مَِّا آثَافُم فمَا آتَانِيَ اللهَّ خَيُرُون مِمَّا آتَافُم خير بلَلْأَنتُم بِهَداتِكُم تَفَْقُون يِرجَاءِ لَيْهِم فَلَ نَأسًا النَّ بِدُنُود بِهَا وَل نَأثِ النَّوم بِجنُودِ الَّ قِبَ لَم بِهَا وَلَ نُقِْجَ النَّم مِنْهَا أَذِلَّ وَل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 قُلْ هُوَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَني أأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قُلَنَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنُنظُرَ أَتَهْتَدِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَّبَ عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَحْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْفَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْجُومٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ إِنَّ يَعْقُوبَ ضَلَّ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة فسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن أَمَّا لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ مَا مَرَّنَهم وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْتَ أَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاعشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغادرين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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل لكم, وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ, به حَبَاءِ قَبَاتَ بَهْجَةٍ فَكَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَمْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ آ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دعاه ويكشف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 وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ فَإِذَا هِيَ تَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مِّن فَوْقِهَا لِيُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ ما يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهٌ مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِنْدَهُم فِي الْآخِرَةِ بَل هُم فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابقين قل عسى أن يكون ربف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تَكَنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِن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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أُنْسِ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَطَأَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ بَ بِاسْمِ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْتَهُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سَوْءًا مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّذْعِنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ قَالُوا أَكَّذَبْنَا بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَمْ نُطِعْ بِهَا علما أَوَلَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَا كُنْتُمْ تَحْمِلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْظَرُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مِرْيَافًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا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 إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْقِسْمَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كنتم إنما أمرت أن أعبد ربها به البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه